مؤسسه الفرقان تقدم كلمه صوتيه للمتحدث الرسمي للدوله الاسلاميه ابي الحسن المهاجر حفظه الله بعنوان فستذكرون ما اقول لكم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد قال الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ما يخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين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 فالى المجاهدين في سبيل الله في كل مكان يا جنود الخلافه الصابرين القابضين على الجمر يا حماة الدين والعرض يا باذلين الروح رخيصه في سبيل الله يا من تصدون بصدوركم اعتا حمله صليبيه عرفها التاريخ وتحفظون بدماءكم بيضه الاسلام يا من أرعبتم بشجاعتكم ورباطة جيشكم أمم الكفر وجيوش الرد واذهلتم بصبركم وثباتكم العالم بأسره أوصيكم بما وصاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال له فلو أن الخلائق كلهم جميعا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 وقد قال عمر رضي الله عنه لاشياخ من بني عبس بما قاتلتم الناس قالوا بالصبر لم نلق قوما الا صبرنا لهم كما صبروا لنا وقال بعض السلف كلنا يكره الموت وألم الجراح ولكن نتفاضل بالصبر فاصبروا اخوه الجهاد واثبتوا وابشروا فوالله انكم لمنصورون وما هذه المحنه التي تمرون بها الا حلقه من حلقات الابتلاءات التي يرحم الله بها عباده ليميز الخبيث من الطيب ثم ليهيئكم لحمل امانه اثقل ومسؤوليه اعظم وما هذه المحنه التي في حقيقتها منحه ما هي باصعب من التي سبقتها وقد مرت عليكم ابتلاءات لو عرضت للجبال الرواسي لجعلتها دكا دكا فصبرتم عليها وثبتتم فيها بل وخرجتم منها اقوى عزيمه واصلب عوده يا اجناد العراق والشام يا غرباء الاسلام ان الباطل خدعته العاجله وغرته امنيه واعتد بنفسه ونفخ الشيطان الكبر في انفه فانتفض وانتفش وازبد وارتعش وشن على دار الاسلام وارض الخلافه حمله لم ير التاريخ مثيلا لها في سالف الازمان فها هي امريكا واوروبا الصليبيه وروسيا الشيوعيه وايران المجوسيه مع تركيا العلمانيه وملحد الاكراد والروافض والنصيريه مع الصحوات والميليشيات وطواغيت العرب وعساكرهم كلهم في صف واحد مدججين بترسانه عسكريه حديثه مصطحبين معهم هاله اعلاميه خبيثه شعارهم واحد القضاء على الاسلام واهله ومنطقهم واحد من اشد منا قوه فزحفوا اليكم بحدهم وحديدهم وجعلوا في مقدمتهم اكباش فداء من مطايا المرتدين من ابناء جلدتكم يسوقونهم سوقا نحوكم حتى حلوا بساحتكم فاستعينوا على قتالهم بالصبر والمصابره والجلد والمثابره لقد اقبلت الرافضه بخيلها ورجالها الى ارض تلعفر تؤذها الاحقاد والثارات نحو دار الاسلام ازاء للظفر بها والنيل من اهل السنه فيها فلا تتركوا عدو الله يسترد انفاسه او يشيد اتراسه فاحكموا الكمائن وعاودوا النزال والشده في القتال فانكم تقاتلون قوما ليس لهم عقل ولا نقل ولا دين ولا دنيا منصور استاقهم عابد الصليب امامه ليسدوا مكانه في القتال والحرب ويحققوا اهدافه وغاياته في تقسيم المنطقه واخضاعها واهلها لحكم الرافضه المجوس ولا كان والله لهم ذلك فاذا اصطف الجمعان فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان دمروا الياتهم اقتحموا عليهم افجعوهم في ملاجئهم ليذوقوا بعضا من باسكم ولن تلبثوا حتى يمنحكم الله اكتافهم ولا تحدثوا انفسكم بالفرار فوالله ان فررتم لا تفرون الا عن عرض لا يجد له حاميا ودين يشكو الى الله قوما اضاعوه وانصارا خذلوه وتذكروا دائما قول الله تعالى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 نرى ان الله تعالى قد استدرج الصليبيين والمرتدين والملحدين لحتفهم وانها اخر حملاتهم باذن الله وعما قليل سنغزوهم في عقر دارهم ثقه منا بالواحد الاحد وحسن ظن منا بالفرد الصمد ويا اهل الاسلام واساده في الرقه يا اهل النخوه والشهامه والعزه والانفه والكرامه او تمضي الامر باستيلاء ارض المسلمين منكم امراه فاجره ملحده كافره بعد ان عز على اترابها ذكر يصدره ويلقي عنهن خباله بل ويتقاطر على اشتاتهم شذاذ الافاق من اهل الكفر وعبده الاوثان نصره لباطلهم وحربا على الاسلام واهله فقولوا بربكم ما الحال ان لم ترد عاديه الملاحده الاكراد ونالوا لا قدر الله ما يبغون الا حرب دينكم وتغييب شريعتكم واهانه مساجدكم واذلال رجالكم واستحياء نسائكم محرمكم وهم الله الاراذل الحقراء السفهاء الاشقياء وعندها لا خير في عيش ولا قيمه لحياه واعلم انها ساعه الصدق وايفاء العهود ايها المسلمون المجاهدون فلا تنجتمعن لكم ويحه مسلم يبغي عنهن بدلا ارض تحكم بشرع الله وعدو صائر ليس بعد الايمان اوجب من دفعه وشهاده لطالما الصادقون تمنوها قلبي على ثقة ونفسي حرة تأبى الدني وصارمي ذلاق فعلى ما يخشى المرء فرقة روحه أوليس عاقبة الحياة فراق فارغب بنفسك وهي في أثوابها إن لم تكن شام فتلك عراق لا خير في عيش الجبان يحوطه من جانبيه الذل والإملاق ابو علي حميتي ونكايتي والنار ليس يعيبها الاحراق ويا فرسان الشهاده وقشاعم الجهاد في الباب وريثها نظر الله وجوهكم وشكر لكم صالح سعيكم فقد كنتم لمرتد الاتراك والصحوات والاكراد وقطعان النصيريه مذلين وباقدامكم واقبالكم على التضحيه والفداء لدينكم اعزه ثابتين فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون لقد اقبل احفاد قتله الموحدين اليوم من المرتدين الاتراك ليعاودوا صنيعه اسلافهم من قبل فينالوا من دوله المسلمين وجماعتهم فلقد جاء يوم الثار لدينكم وتوحيدكم وانكم لا تحاربون رجالا اشداء بل خيالات تلوذ باكناف الاسوار والجدران فاصدقوا حملتكم عليهم وجعجعوا بهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وطلبوهم بكل سبيل فوق كل ارض وتحت كل سماء فلقد ظن المرتد الاخواني التركي والمتسول على ابواب اوروبا الصليبيه أنه وحكومته في سعة من الأمر ومأمن فيا أيها المسلمون الغيار في كل مكان أيها الموحدون الصادقون يا أهل الولاء والبراء لقد أقبل هذا اللعين يحشد حثالة البشر من صحوات العار في الشام لحرب دين الله وإطفاء نوره يقصف ويدمر البيوت على رؤوس ساكنيها دون اي فرق بين بشر او حجر مغغ لن يده في دماء المسلمين ومستهينا بدينهم وحرماتهم وعليه فانا نستنفر كل موحد صادق لاستهداف مفاصل الحكومه التركيه العلمانيه المرتده في كل مكان الامنيه والعسكريه والاقتصاديه والاعلاميه بل وكل سفاره وقنصليه تمثلها في بلدان العالم اجمع ثم اعلموا ايها المجاهدون الموحدون ان من اشدهم جرما واعظمهم كفرا واثما كلابهم العاويه من علماء الضلاله ودعاه الكفر ومشايخ السفال والانحلال الذين والوا هذه الطائفه المشركه والحكومه المرتده بجميع صور الموالاه والمظاهره عبر مجامعهم العلميه ومجالسهم الافتاءيه وبرامجهم الاعلاميه بل وفي حساباتهم الشخصيه وانديتهم الحواريه اسماءهم معروفه ومواقعهم مكشوفه وبرامجهم موصوفه هم الذين باركوا حكم الكافر الطاغيه وبشروا واستبشروا بتعاسته في رئاسته فجعلوا يأوون اليه من اقطار البلاد ويهنئونه بما هو معلن به من الردة الصريحه والكفر البواح فاتخذوا بلاده مرتعا لنشاطاتهم ومؤيلا لخزيهم وجهالاتهم فطمسوا معالم الهدايه بسواعدهم وقتلوا بقايا العزه على الكفار باخائهم فبئست السواعد وبئس الاخاء قربوا الكفر وهونوه ومسخوا الدين العظيم وقبحوه فكثرت بذلك الخدع وانتشرت البدع وعبد الهوى وبئس المعبود واشتبه المحمود بالمذموم والمذموم بالمحمود وكانت البلية العظمى والرزية الكبرى ان كانوا للناس ائمه وادلاء ودعاة لهم اشقياء وهما بين خوار يخاف الناس اشد من خوف الله وجبار يرغب في الشهرة والسمعة والجاه ومفتون بحب الحطام وخوف الفطام فبالغوا في العيث والعبث ودفنوا الحق المحض ونشروا الخبث واخر واخر لا نطيل بذكرهم ولا نبالي الان بهتك سترهم الا قبحها الله من انفس مبتوره ولحم جوره والسنه موزوره اذا غاب منلاح السفينه وارتمت بها الريح يوما دبرت الضفادع افلا يكاد يرى لهم رادع ولا لأنوفهم جادع بل ولا قادع لقد كان العنى من قومه بلعام بن باعوره ومن مسيلمه الرجال بن عنفوه وان احد هؤلاء اليوم اعظم نكایه بالاسلام واهله من كثير ممن تحسبون ولقد والله ان لهذه الهام ان تفلق ولهذه النفوس ان تخمد ولهذه الالسن ان تقطع ذكر عياض اليحصوبي في كتابه ترتيب المدارك وتقريب المسالك ان العلامه ابا بكر اسماعيل ابن اسحاق ابن عذره رحمه الله سئل عن خطب ابن عبيد الفاطمي وقيل له انهم سنيه فقال اليس يقولون اللهم صل على عبدك الحاكم وورثه الارض قالوا نعم قال ارايتم لو ان خطيبا خطب فاثنى على الله ورسوله فاحسن الثناء ثم قال ابو جهل في الجنه ان يكون كافرا قالوا نعم قال فالحاكم اشد من ابي جهل قال عياض وسئل الداوودي عن المساله فقال خطيبهم الذي يخطب لهم يدعو لهم يوم الجمعه كافر يقتل ولا يستتاب وتحرم عليه زوجته ولا يرث ولا يورث وماله فيء للمسلمين انتهى كلامه فيا جنود التوحيد الغياره في كل مكان انتدبوا انفسكم لمن اذى دين الله واولياءه من علماء السوء ودعاة الفتنه في كل مكان فاذا راى احدكم احدهم فلا يفارق ظله ظله وليفتك به وليغر عليه ولو في داره وبين اهله وابداوا بمن جاهر بالعداوه ودعا لقتال المجاهدين او رماهم بالالحد او المروق من الدين احيو فيهم سنه قتل جهم وجعد والحلاج ومعبد فانهم والله لو اقام الشيطان له دولة لوجد منهم وفيهم الجند المحضرين والناصر والمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم قال ابو الحسن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ياتي على الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القران الا رسمه مساجدهم يومئذ عامره وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء منهم خرجت الفتنه وفيهم تعود حقا لقد بدات الفتنه من افواههم وعلى منابرهم فبعد ان حرموا وجرموا الجهاد في سبيل الله بداوا يدعون الى الدخول في الباطل والكفر بالقتال تحت رايات الطواغيت من اجل اقرار عيون حكامهم وسلامه ملكهم وجاههم والخاسر من خسر دينه باتباع هواهم وحفظ دنياهم فمن لم يشغل نفسه بالحق اشغله الشيطان بالباطل ومن لم يقاتل في سبيل الله اليوم سيحمله الطاغوت يوما على القتال في سبيله والى المسلمين عامه واهل السنه في العراق والشام خاصه لقد بلغ الشر من دوله المجوس ايران منتهاه واستطار الشرر فعم البلاد وساء العباد ففتكت باهل السنه في العراق والشام عبر وكلائها وخبراها ومستشاريها فامس السني بين مكبل قابع ودليل خانع تابع ولم يكفي هذا اذ لم يكن لها من المسلمين رادع بعد الله غير دوله الاسلام على أن الحق أبلج والباطل لجلج فكيف يزاود على أجناد الخلافة صائع ضائع أو يتمار اثنان في من يذود عن الدين والعرض والأرض من أذاق إيران وأذنابها الفضائع والبشائع قبح الله لحسوء ما أعظم جرمها وما أفجرها من سل سيف الحق في وجه دولة المجوس إيران وأذاقها الثبور من بغداد إلى بيروت الى حلب الى دمشق الى خراسان الى صنعاء من يا دعاه الشر والثبور من وها هي اليوم تجوب ديار اهل السنه طولا وعرضا تحارب عباد الله الموحدين المجاهدين تحت قصف ومسانده الصليبيين وحكوماتكم المرتده العميله يخطبون ودها ويرجون صفو العيش معها عجل الله بهد عروشهم وزوال ملكهم على ايدي المجاهدين بحول الله وقوته اما انا لكم يا اهل السنه انتم جث الرهات واحاج المومسات واحاديث طسم واحلامها فعلام متط الخدود وخزر العيون والتصعر والبؤ والتكبر اهل صد صددتم به عاديه عدو غاشم دهمت ديار وغدا على مرمى حجر من مكة والمدينة أم لفضل جلد وشدة بأس ترونه في حكامكم تظنون معه أنهم يحمونكم ويذودون به عنكم كلا والله لقد خابت وخسرت تلك الظنون فستذكرون ما أقول لكم حتى منحن نسار النجم في الظلم وما سراه على خف ولا قدم وما سراه على خف ولا قدم إن العدو وقسمه الله قد دهم داركم يروم خذله الله طمس دينكم واستباحه اعراضكم وهذا سبيل الرشد قد وضح فلتبصروه والاسلام يستصرخ فانصروه والعرض يستنجد فاغيثوه واخوكم في الله المجاهد يستنفركم فلا تخذلوه ان دار الاسلام داركم وشريعه الله امانه في اعناقكم وليس الدفاع عنهما حصرا على المجاهدين فلا عذر لكم عند الله ولا عند المسلمين ان خالص اليها احفاد القردة والخنازير وعباد الشجر والحجر والبشر فبادروا فورا للهاق بركب الجهاد وانصروا المجاهدين في سبيل الله بكل ما تستطيعون بالنفس والمال والتحريض والدعاء والى جنود الخلافه وانصارها في ارجاء العالم الى الاسود الضاريه الذين اقضوا مضاجع الكفر وان سووا رفاهيته ومرغوا انفه مخابراته واستخباراته في التراب وصيروا الامان حلما من احلامه اعلموا ايدكم الله بنصره ان في عملياتكم المباركه قلبا للموازين وصرفا لفوهته بدفع الكفر عن المسلمين فاغيروا عليهم في منازلهم واسواقهم وطرقاتهم ومنتدياتهم ومن حيث لا يحتسبون واشعلوا الارض من تحت اقدامهم وعكروا صفو سمائهم ليكونوا بانفسهم مشغولين وضاعفوا جهودكم وكثفوا عملياتكم بارك الله فيكم ولا يفوتني في هذا المقام ان اثني على فرسان الدعوه والصحه والاعلام وغيرهم من جنود الاسلام وابارك جهادهم ورباطهم في مختلف ثغورهم فمعركتهم اليوم لا تقل اهميه عن المعركه العسكريه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم عليك بالكفره المجرمين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون اولياك ويكذبون رسلك ويبغونها في الارض عوجا اللهم انصر دينك وجندك واعلي كلمتك وارفع رايتك اله الحق ولا حول ولا قوه الا بالله والحمد لله رب العالمين